والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ كل مِّنْهُمْ منهم أي يدخل جنة نعيم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون